قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع السعي قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فما على الرجل شيء الا يتطوف بهما فقالت عائشه كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ان لا يتطوف بهما انما انزلت هذه الايه في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو ديد وكانوا يتحرجون أن يطوف بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما بدأ هذا الباب بهذا الحديث الطويل هشام بن عروة عن ابيه اي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال لعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها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 فلا سعي عليه قالت كلا لو كان الامر كما تقول لقال تعالى فلا جناح عليه الا يتطوف بهما وهذا الحديث او تلك المحادثة بين عروة وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا المقام يقول قلت لعائشة وانا حدث السن عروه ولد في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا التاريخ الذي يعطينا مدى كان عليه الناشئة وشباب التابعين رضي الله تعالى عنهم من طلب العلم والفهم والتطلع إلى دقائق الأمور في مثل هذه الآية كما يعطينا أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت في كتاب الله من مقتضى اللغة العربية لغة القرآن صحيحة أو المعنى الصحيح للآية الكريمة ومدلولها وقد جاء عن عروة أيضا فيما يزكي روح العلم عند الناشئة والشباب أنه جاء إلى عائشة أيضا وسألها عما يكون بين الرجل وأهله ولا ينزل هل عليه غسل فقالت إن مثلك كمثل الفروج يسمع الديكه تصيح فيصيح معها يعني أنت صغير وتسأل عن قضايا الرجال الكبار ماك أنت إلا كالفروج الصغير يحاكي الديك الكبيرة ولكن هذا من تطلعه للعلم وهذا من اشتغاله بأمور الفقه ونحن ندعو ابناءنا وشبابنا وناشئتنا إلى أن يسيروا هذا الطريق وأن ينهجوا هذا المنهج هذا هو العلم الحقيقي وهذه الثقافة المطلوبة الواجبة فرض عين على كل مسلم فيقول ينظر بعقله في كتاب الله إذن هو يتطلع إلى الفقه وينظر في معاني كتاب الله ويعتذر عن ذلك في عدم فهمه بحداثة سنه إذن هذا ليس عيب بل هو مدح، لأنه مع حداثة سنه يتطلع إلى معاني كتاب الله وإلى أحكام الفقه في الإسلام ثم تاتي عائشة رضي الله تعالى عنها لم تسند بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من مفهومها للغة العربية وقد قال الشافعي وغيره إن أم المؤمنين عائشة مرجع في اللغة وكانت تحفظ أكثر من أربعين ألف أرجوزة أو أربعة آلاف أرجوزة عربية فكانت مرجعا وقاموسا للغة وهكذا يأتي الكلام عما قاله ابن عباس تفسير القرآن على أربعة أنحاء قسم تعرفه العرب من لغتها ويستدلون بقول عمر لما نزل قوله تعالى وفاكهة وأب ما كنت والله أعرف معنى الأب ما هو حتى جاء أعرابي وقال يا رسول الله الأمر كذا وكذا وأرد أن أرجع لناقتي تركتها ترعى الأب فعرفت أنه مرعا للدواب وها هي عائشة رضي الله تعالى عنها في الأسلوب يسألها السائل بإسقاط الصعي بأن لا حرج على من لا يطوف بين الصفى والمروى من نص الآية فلا جناح عليه أن يطوف فتستدل عائشة بمعرفتها بالأسلوب لا بالمفردات الأب مفرد من مفردات اللغة والسياق هنا أسلوب وتركيب مكتمل فيستدل أو يظهر له بأنه يسقط السعي عن من طاف أو اعتمر بقوله تعالى فلا جناح والجناح الإثم أي رفع الإثم على من يطوف فقالت كلا والإجابة بكلا كما يقول الباجي وغيره تصدير الجواب بالإنكار الشديد والتثبت من الحقيقة لم ت... لو قالت لا لكان الجواب فيه لين لكن تقول كلا كما جاء في قول موسى عليه السلام لربه إن لمدركون كان جواب المولى كلا لما قال القوم لما عاينوا البحر وقالوا العدو وراءنا والبحر أمامنا إن لمدركون كان جواب موسى جواب الواثق بالله الذي يرد عليهم خوفهم ويثبت قلوبهم ويطمئنهم كلا لا يصلح في هذا المقام إلا كلا لأنها تأتي بالقوة وباليقين عند موسى عليه السلام بأنهم لن يدركوا وأن الله معهم وفعلا كلا تكفي لأن شقت لهم البحر طريقا يبسا إذا هنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كلا تقوية لجوابها وردها للفهم الخاطئ في تأويل كتاب الله من اين هذا من مدلول اللغة ومفهومها عندها لو كان الامر كما تقول بان لا جناح ان يترك الطواف بينهما لجاءت الايه فلا جناح عليه لا يعني رفع الجناح على من لا يطوف ولكن الاية تقول لا جناح على من يطوف إذن الذي ترك الطواف ما حكمه الآية لم تتعرض له الآية إنما جاءت لترفع الإثم على من تطوف طب إذا رفعت الإثم على من تطوف ما حكم التطوف إذن ناخذه من جانب آخر والجانب الآخر جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج فسعى واعتمر فسعى وأمر الحجاج أن يطوفوا ويسعوا اذا السعي واجب في الحج بلا نزاع وإن كان بعض المذاهب يقول إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ولكن الجمهور المالك والشافعي وأحمد يؤكدون على أنه ركن لا يجبره دم والقول عن أبي حنيف رحمه الله بأنه يجبر بدم مخالف لهذه الأقوال والصحيح أنه ركن سواء في الطوافي أو في العمرة أو في الحج وفي قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر قيد في السعي بأن يكون السعي إلا في نسك فلا تطوع بسعي بخلاف الطواف الطواف يكون في نسك وفي غير نسك يكون في الحج للقدوم وللافاضه وللوداع ويكون للعمرة طواف العمرة وطواف الوداع ويكون بدون نسك كان يجلس إنسان في مكة ويأتي في أي وقت من الأوقات ويريد أن يطوف بالبيت طواف مستقل لا علاقة له بنسك وهذا في عموم قوله سبحانه لإبراهيم أن طهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود والطائفين في الآية أعم من أن يكون في حج أو في عمره إذن السعي مرتبط بالحج أو بالعمره ثم بينت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما نزلت الآية وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة أصول التفسير إن معرفه سبب النزول يعين على فهم الآية وهذا المبدأ من أم المؤمن رضي الله تعالى عنه قالت إن هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نزلت في الأنصار أو في قوم كانت لهم صنم أو صنمهم الذي يعبدونه في قديد قريبا من رابق وكانوا يهلون لها ويدبحون عندها وكان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة تقول بعض أخبار التاريخ رجل وامرأة فجرا في جوف الكعبة فمسخهم الله حجرين فجعلا على الصفا والمروة عبره للناس ثم بعد طول الزمن قدس الحجران وصار موضع عباده وعبد من دون الله فكان الأنصار يهلون لمنات أي لصنمهم عند قديد وإذا جاءوا إلى البيت لا يسعون بين الصفا والمروة من أجل الصنمين اللذين لا يعترفان بهما فكانوا يمتنعون عن الطواف بين الصفا والمروة لوجود الصنمين عليهما وجاء الإسلام وتساءل المسلمون وتساءل الأنصار وغيرهم هل نسعى بين الصفا والمروه وقد كنا نترك ذلك بسبب ما كان عليهما فهم يسألون هل يجوز لنا أن نسعى؟ أو إذا سعينا يكون علينا الحرج والإثم؟ فهم سألوا عن الحرج والإثم في السعي بين الصفا والمروه الذي كانوا عليه قبل مجيء الإسلام فجاء الإسلام وقال فمن إيش فمن حج وتمر فلا فلا جناح عليه أين طوف بهما إذن هم سألوا عن الجناح أيلحقهم جناح بالسعي بين الصفة والمروة كما كانوا يعتقدون في الجاهلية أم لا فجاءت الآية ورفعت هذا الجناح عنهم لماذا الجواب في لان لأن السعي أصبح واجبا في الحج والعمرة ولأن المحذور قد أزيل ورفع الصنمان وتحطمت الأصنام وزالت دوله الشرك إذن الآية جاء في رد على المتحرجين من الطواف بين الصفا والمروه بسبب ما كان عليهما في الجاهلية مما يمنع المسلم ان يتطوف بموضعين كان للجاهلية كان للاصنام كان لعبادة غير الله فلما زال المانع رفع الحرج وبقيت الايش المشروعية وهو وجوب الطواف بين الصفا والمروه في هذه الايه الكريمة هذا مدمون هذا الاثر نرجع الى هذا الاثر مرة اخرى وهو قوله سبحانه ان الصفا الصفا كما يقولون الصخرة الكبير والملسى والمروة الحجر الأبيض أو الحجر الأملس وهما الآن علمان على جبلين أو جبيلين معروف مكانهما متواتر عند جميع الناس قال من شعائر الله الشعائر جمع شعيرة ويقول العلماء الشعائر المذكورة الصفا المروة، الجمار المشعر الحرام عرفات كل هذه شعائر ويزاد على ذلك ايضا البدن المقلده التي تهدى الى البيت من شعائر الله وهذه كلها يراد بها تعظيمها واكبارها وعباده الله سبحانه وتعالى عندها ومن يعظم شعائر الله فإيش من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله وإذا وسعت الدائرة في كل ما ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى وقلت المساجد من شعائر الله النداء للصلاة من شعائر الله الصلاة من شعائر الله إحياء السنة والسواك من شعائر الله ومن هنا قال العلماء من استخف بشعيرة من شعائر الله فهو مرتد عن دين الإسلام والمسلم هو الذي يحترم شعائر الله فعلا وعلى هذا إن الصفا والمروه من ومن هنا للتبعيد إذا شعائر الله أكثر من أن تحصى في هذا الموضع فمن حج البيت أو اعتمر الحج كما نعلم بشعائره والعمرة ليس لها وقت في السنة ولا تمنع إلا أيام التشريق ويوم عرفات إذن وأيام العيدين وما عدا ذلك فالسنة كلها صالحة للعمرة أو اعتمر أي في أي وقت من الأوقات فلا حرج ولا إثم ولا جناح عليه ان يتطوف بهما بيه أي بين الصفا والمروه إذا الحكم يأتي من غير ذلك وهو وجوب السعي بين الصفا والمروة واحكام السعي تقدمت يستحب له الطهارة واذا انتقذ الطهارته في اثنائه فلا تبطل ويكمل سعيه الى اخر احكامه او شروطه التي تقدمت ولكن يشترط للسعي ان يكون عقب طواف مشروع طواف قدوم او طواف افاضه فلا حائث نعم اي الطواف بهما ومن تطلع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم متطوع لا في هذا السعي بذاته ولكن في شعائر الله الأخرى التي فيها التطوع وهنا يرى بعض العلماء الذين ينظرون في الربط بين آيات الكتاب أن مجيء هذه الآية الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله لماذا كانت من شعائر الله وما موقعها مما قبلها في كتاب الله كلنا يعلم قضية السعي الصفا والمروة قبل مشروعية السعي كسائر جبال مكه وليس هناك فضيلة لجبل على جبل حتى أرض عرفت ليس فيها جبل أرض منبسطة ولكننا نعلم أن منذ أن جاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهاجر واسماعيل وجاء بهما من الشام الى هذا المكان وقال ربنا ايش اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئده من الناس ته الى اخر السياق من ذلك التاريخ وسكنت هاجر ولم يكن معها إلا سقاء فقط ولما أراد إبراهيم أن يرجع حيث أتى امسكت هاجر بزمام راحلته. قف لمن تتركنها هنا واض غير ذي زرع وليس هناك طعام ولا شراب ولا ماء لأن غير ذي زرع يستلزم عدم وجود الماء لأن وجود الماء من لوازمه النبات ولا ماء فلا نبات ولا زرع فلا ماء، والماء من ضروريات الحياة. لمن تدعناها هنا؟ قال لله: قد من أمرك بهذا؟ قال الله: قد آلهما أمرك بهذا؟ أي والله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني بهذا. قد إذا تذهب فلن يضيعنا الله. هذه المرأة في هذه الفلات بواد كما وصف الله. لا ما ولا زرع ولا انيس ولا ونيس ولما علمت ان الامر من الله بقوة يقينها بالله قالت لدرجها اذهب فلن يضيعنا عن الله اول شيء تبرسه هاجر في هذه الكلمة اليقين بالله بجوار بيت الله يذهب ابراهيم ويتركهما في وداعة الله لم يكن معها الا سقاء ماء ومعها طفل رضيع انتهى ماؤها. قامت تطلب الماء اين تطلبه هي بواد والواد منخفض تتلفت في بطن الواد فلا شيء فاردت ان تستطلع من وراء المكان والمستطلع يسترقي عاليا ليكشف ما وراءه فكان اقرب المرتفعات اليها هو الصفا فبدأت بالصفا ومن هنا جاء البدء في القرآن ان الصفا وجاءت السنة ابدا بما بدأ الله به لانها جرى اول ما بدأت بدأت بالصفة لانه اقرب من المروه فصعدت على الصفة تنظر تلفت حولها فلم تجد شيئا فنظرت الى مرتفع اخر تستكشف ما وراءه فاذا بالمروة اقرب اليها فنزلت الى المروة ورقت عليه وتلفتت فلم تجد شيئا ماذا تفعل خامرتها الشكوك مرة اخرى ودفعتها الامال وحب الحياة مرة ثانية ووجوب السعي والعمل والأخذ بالأسباب فنزلت إلى المروة وهكذا تدفعها الآمال وتحدوها الرغبة في وجود الماء تتردد بين الصفا والمروه حتى أكملت الأشواط السبع هنا وقفة قبل النتيجة تلك الحالة التي هي فيها هاجر حالة ابتلاء أو تنعيم لا شك أنها حالة ابتلاء وشده وضيق ومشارفة الموت وتغالب الموت على الحياة وتتعلق بجانب الله سبحانه وتعالى ولكن أمل الإنسان وطبيعته تدعوه للأسباب فتركت حتى سعت سبعة اشواط وترددت سبع مرات وكل مرة يقل أملها في رجاء الخلق وينقطع ارتباطها بالأرض وكلما ضعف يقينها بالأرض قوي يقينها بالله كما يقال كلما ابتعدت من المشرق دلوت من المغرب فكلما تقطعت علائقها بالخلائق قويت علاقتها بالله وحينما صفي قلبها ونقّي يقينها بعلائق الأرض كلية حتى يئست من الخلق جاءها فضل الخالق فنزل جبريل عليه السلام وشق لها زمزم وكانت سقيا للعالمين إلى اليوم هذه هي شعائر الله من ذلك التاريخ أصبح الصفا والمرو من شعائر الله ودخلت في الإسلام وفي الأديان وفي شعائر الله لماذا؟ لأنها سجلت هذا الموقف وأعطت هذا الدرس في قوة اليقين بالله والتوكل عليه وصدق اليقين مع الله يأتي به الفرج إذن هذا العمل يردنا إلى الصبر في الابتلاء على الابتلاء الصبر عند الشدائد خذ الآية قبلها في كتاب الله تجد قبل ما قبلها واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إيش اللي بعدها ولا تقول لمن ولا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم الاش ان, إن الصفا والمروه من شعائر الله فكان السعي بين الصفا والمروه احياء اعاده ربط للمسلم بقضايا الابتلاء كما ابتليت هاجر وصبرت وكما ابتليت في الأكل والشرب والنقص من الثمرات حتى والماء وصبرت ماذا كانت عاقبة الصبر ما هي كانت نتيجته ولهذا يبدأ السياق باستعينوا بالصبر والصلاة ومن العجيب أن تقترن الصلاة بالصبر ونحن نعلم بأن حقيقة الاستعانة بالله اياك نعبد واياك نستعين وهنا استعين بالصبر والصلاة على أي شيء الاستعانة بالله في عموم الأمور في داخل الإنسان وفي خارجه ولكن الله جعل للعبد أسبابه وجعل له منهجا في حياته وحياة الإنسان مسببة بأسبابها لأنها مناط التكليف الله قادر على أن يجري كل شيء بدون أسباب أن يوقع المسببات بدون أسبابها والله الذي يخلف الأسباب مسبباتها سبب في الاغراق كل ذلك معلوم ولكن وجدنا الخالق سبحانه يطفئ النار ويعكس طبيعتها ويخلف سببها فيجعلها على إبراهيم بردا وسلاما والماء البحر لجي يغرق وسائل يجعله لموسى كالطود العظيم ويجعله طريقا له يبس الله مسبب الأسباب والله يسلب الأسباب مسبباتها إذا الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب مريم لما جاء المخاض إلى جزع النخل وهزي إليك بجزع النخل طب امرأة نفساء وضعيفة لذاك اصدر إلى إعجاز القرآن ما قالش وهزي اليك جزع النخله لا, لا تستطيع ان تهز الجزع ولكن هزي بجزع يعني خذي بالسبب ولو تلمسيه ما قالش هزي جزع النخله من يقدر يهز الجزع لكن وهزي اليك ب يعني تسببي خذي في السبب بألمسي وادفعي بقدر ما تستطيعي عليك بالسبب والله ياتي بالمسبب وهكذا الانسان فهي اخذت باسبابها والله سبحانه وتعالى حقق ذلك فكذلك في المنهج استعينوا بالصبر وبالصلاة على أي شيء على نوائب الدنيا على ما ينوبكم على الأوامر والنواهي على كل ما ياتي ثم يأتي بعد ذلك ولنبلو النكر فقبل أن يبتلي سبحان الله أعطى المنهج كيف نقابل الابتلاء قبل أن يمرض عرفك الدواء قبل أن يأتي بالابتلاء قفك على الطريق السليم قال واستعينوا بالصبر والصلاة يعني أعد العدة لتقبل البلاء ومقابلته بأي شيء بالصبر عليه وبالصلاة لأن الصلاة تعطيك قوة يقين بالله تعلم بأن كل ما أصابك بقضاء الله وتعلم أن الكون كله بيد الله وان بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يصرف الاشياء كما يريد اذن واستعينوا بالصبر والصلاه ياتي بعد منها ولنبلونكم بشيء من الخوف اي خوف اكثر من خوف على النفس واجهته جهاجر ونقسم من الاموال والانفس والثمرات واد غير ذي زرع وبشر الصابرين أي كما بشرت هاجر بشر الصابرين بالفوز وبحصول المطلوب كما حصل لهاجر بالتمام صبرت وتوكلت على الله واستعانت بالله وكانت في مأزق فجاءها الفرج سقيا ليس لها فقط ولكن للعالمين من بعدها وهكذا المبتلى إذا صبر على البلاء وهكذا إذا واجه الشدائد بأمر الله سبحانه وتعالى إذن إن الصفا والمروه من شعائر الله وشعائر الله كل من تسب إلى الله سبحانه في أمر ديني والملك كله لله